وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَأْتُونَهُمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدِ ازْدُبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أنباء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم مكنه ان يفقهوا وفي اذانهم مطرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزلون وما الحياه الدنيا إلا لعب وله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 وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ فَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَبِّهِ قُلِ انَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَيِّنَا نَزِلَ آيَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطْرُبْ جَنَاحِهِ أَمْثَالُكُمْ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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بركة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 ولكن يجب ان يكون هناك مِنْهَا لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك مِن لكي يكون هناك اشياء لكي يكون هناك اشياء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 قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعطابنا ونرد على اعطابنا بعد اذ هدان الله الذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى قل ان هدى الله هو الهدى وامدنا لنسلم لرب العالمين الصَّلَاةَ أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي وَهُوَ تحشرون وهو الذي خلق السماوات وَيَوْمَ بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفه بالصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبيل وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر أتتخذ أَصْنَامًا آلِهَةً إني أراك وقومك في ضلال مبين وتذلك للي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رآ تركبا قال هذا ربي فلما أفلقان لا أحب فَلَمَّا رأى القمر بازغا قال هذا ربي فَلَمَّا أفل قَالَ لئن لم رَبِّ ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون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 وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ودوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وَإِخْوَانِهِمْ وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إِلَى صراط مستقيم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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا بَأْكُمْ قل الله ثم ذرهم في خودهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذركم القرى ومن حولها والذين يؤمنون يُؤْمِنُونَ يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوطي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترائد الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسق أيديهم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 وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَنَّهُمْ فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وَضَلَّ عنكم وضل عنكم ما كنتم تزدمون ان الله فارقوا الحب والنوى وخذوا الحيا من الميت ومخرجوا الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون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 قد فصلنا الآيات لقوم يفقرون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به, نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراطبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب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 فذلك دينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأرسموا بالله جهب أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حَكَمًا وَهُوَ وهو الذي أنزل إليكم الْكِتَابَ الكتاب وَالَّذِينَ والذين الْكِتَابَ الكتاب يعلمون مُنَزَّلٌ منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.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 فَكُلُوا مِمَّا ذكر اسم الله عليه إِن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين وما لكم أَلَّا تأكلوا مِمَّا ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ ربك هو أعلم بالمعتدين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 بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الدين قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت قالنا قال النار مثواكم فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم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 هي شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أن من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا وما أنتم بمعجزين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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الرَّابِمِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا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 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكين والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا أسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به معلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه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 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرك وأنا أول المسلمين قل اغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تتر وافرة وذر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينفعكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سيع العقاب وإنه نغفور رحيم